وَأَذَانُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَ الناسَّاسَومَ الْ الحَجج الْأَكبَرِ أن اللَّ أَ اللَّهَ بَرِي أُممِنَ المُشْرِكينَ وَرَرسُولُ فَإِن تُ بتُمْ فَهُو خَيْرَُّكُمْ. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصوكُمْ شَيْئًا وَمَا لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَثُو أَيْمَانِهِمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ أل تُقاتِلونَ قَوْمًا نَّكَثُ أَمَانَهُم وَهَمُّ بإخراجِ الرَّسُول وَهَمُّ بإخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بدَأُوكُمْ أَووَلَ مَرَّ أَتَخْشَوونهُم فَلَّهُ أَحَّ أَن تَخْشَوْهُ إ كُتُم مُؤْمِنين.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 واللَّهُ عَمٌ حَكِيم أَمْ حَسِبَةُم أَنْ تُطَْكُ وَلَمَّا يَعلَمِ اللهُ الذي نَجَهَد مِنْكُم وَلَم يَاتَّخِذُ مِن دُون اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَ المُؤْمنِنينَ وَلجَ وَلَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَعمللون.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 الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون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 قإِن كََ أَبَاءُكُمْ وَأَبَناءُكُم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزواجُكمْ وَعَشيرَةُكُمْ وَشيرَةُكُم وَأَموَال نِ قتَرَفْتُمُهَا وَتِجارَةٌ تَخْشَعونَكَ سَادَهَا وَمَسَاكٍ وَمَسكِنُ تَرضَوونهَا أَحَبَّ إلَيكُم مِنَ اللهَّهِ وَررسُولِ حَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى من يشاء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 ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفَكّون اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنِي مَرْيَمَ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 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ فِي كِفْرٍ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ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 إِ عِدَّتَ الشّهور عدَ اللهَّهِ فنَا عشَرَ شَهْرَم فيِي كِتابابِ الله فِي كِتابابِ اللههِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَررضَ مِنهَا أَربَعةةٌ حُرم ذَلِكَ الدّينُ القَيمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِ أَمْفُسَكُم وَقاتن المُشِْكينَكَ فَتَن كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَاف أن وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كفروا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 لو كانَان عرضًا قَبَ وَسَفرًَا قاصِدَ الاتَّبَوكَ وَلك بَعدَت عَلَيهِ مُشَّّّ وَسَ يَحْلفونَ بالِلههِ لَ وَاستَطَعنَا لَ خَرجْنَا معكُم يُهِكونَ أَفُسَهُم يُهلِكُونَ أَفسَهُم واللهَّهُ يَعلملَم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 فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لو ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماءون لهم والله عليم بالظالمين لَقادِبَتْ غَوْلُ الْفِتْنَةِ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذَلِّي وَلا تَفْتِنِّي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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا فتربصوا اننا معكم متربصون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 وَيَحْلِفُونَ بالله انهم لَمِنْكُمْ وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولاو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 إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ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 الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ رَجُلٌ هُنَا مَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا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 فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ عَلَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِن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 لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله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 وََّ بينَ التَّخَذُوا مسجددَ ظِرَارَ وَكُفْرَ وَتَفْيقًا بَينَ المُؤمنِنينَ وَإِر صَادَ لِمَنْ حََبَ اللهَّه وَرَرسُول وَإِر صَادَ لِمَن حَبَ اللهَّه مِنْ قَبللوا وَلَا يَحِف إِن رَدنَ إِلَّاحُسنَا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 أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ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 وَمَا كَانَ سْتِغْْفَارُ إبَرَهِ مَ لِأَبِي إِلَّا عَمَّ وَوعدَة وَعددَهائَّا فَلََّا تَبَيْيَنَ لَهُ أََّهُ عَدُ لِلهِ تَبَررَّاءَ مِنْ إَِّ إبَرَاهِي مَ لَأَوَّهُ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 مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ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 ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ان يتخلفوا عن ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه